لا رحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تغيرنا بكم لئن لم تنتهون نرجمنكم وليمثنكم منا عذاب أمين قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل قوم مسركون وجاء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 إِيَ رَبِّ إِنَّ رَحْمَنَ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين.